قيما لينذر باسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات, الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا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 واذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله فاووا الى الكهف ان شؤلكم ربكم من رحمته ينشر َُْ لكم َُْ ربكم َُُّْ من ِ رحمته ََِِْ ويهيئ ََُِّ لكم َُْ من ِ أ َ م ْ ر ِ ك ُ م ْ مرفقا ََِ وترى ََ الشمس َْ اذا طلعت ََْ تزاور َََ عن َْ كهفهم َِ ذات ََ اليمين َِِْ و َ إ ِ ذ َ ا وربت َََ تقرضهم ذات الشمال و إ ذ ا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في ف ج و ة منه ذلك من ايات الله من يهد ي الله فهو ا ل م ه د و َ م َ ن ْ ي ُ ض ْ ل ِ ل ل ف ََ ن ا َ ل َ ه ُ و َ ل ِ ي ًّ ا م ُ ر ْ ش ِ د ً ا و ََ ت ح ْ س َ ب ُ ل ا م ْ ي ه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ز ر ا ع ي ه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 قم من هو ليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن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 ولا تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك ودا إ ل ا أ ن يشاء الله واذكر ربك إ ذ ا نسيت وقل عسى ان يهدين ي ربك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 و َ إ ِ ن يستغيثوا َْ يغاثوا َ بماء َ كالمهل َُْ ي َ ش ْ و ِ الوجوه ُْ بئس َِ الشراب ََُّ وساءت ََْ مرتفقا َُ إِنَّا لا نُضِيعُ لَا أَجْرَ موسوعه ن أ النابلسي للعلوم الاسلاميه أ ن ه ي و ا 何が起こるかわからない。 ثواب وحسنت م ت ف ق ا واضرب لهم مثلا ر ج ل ي ن جعلنا لاحدهما جنتين من أ ع ن ا ب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 وما اظن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولئن بدئت إ ل ى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفوت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي في احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه إ ل ا بالله ان ترن ي انا اقل من كمالا وولدا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 ه ن ا ك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كما إ ن أ ز ل ن ا ه من السماء فخ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 ولا يغفرون ربهم إ ل ا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين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 وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا إ ذ ا أ ب د ا وربك الغفور ذو الرحمه لو ياخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم وعد يجدوا لن مولا ن د ن ه م و ئ وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى حتى ب ل و مجمع البحرين أ و أ م ض ي حقبا فلما ب ل غ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ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 قال ستجدني إ ن شاء الله صابرا ولا أ ع ص ي لك امرا قال ف إ ن اتبعتني فلا ت س أ ل ن ي عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا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 قال لا تاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي عسرا ف ا و طلقى حتى إ ذ ا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا ز ك ي ة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 واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما طغيانا وكفرا ف أ ر د ن ا أ ن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه و أ ق ر ب رحما و أ م ا الجدار فكان لولامين يتيمين في ا ل م د ي ن ة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا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 حسنا. قال أ م ا من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إ ل ى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله ا ل ه ح س ن ى اله جزاء الحسنى وسنقول له من أ م ر ن ا يسرا ثم أ ت ب ع سببا حتى حتى اذا بلغ مقلع الشمس وجدها تقلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أ ح ق ن ا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يسقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا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 فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ولا يشرك بعباده ربه احدا